بسم الله الرحمن الرحيم هل اتاك حديث الغاشيه وجوه يومئذ خاشعه عامرۃ ماصبه تسل نار تسقى من عين انيه ليس لهم صرام الا ولا يُسْمِنُ وَلَا يُغْنِي مِنْ جُوْرٍ وَجُوْرُهُ يَوْمَئِذٍ نَاعِمٌ لِسَعِيْهَا رَاضِيَةٌ فِي جَنَّتِ مَعَالِيَةٍ لا تَسْمَعُ فِيهَا دَاغِيَةٌ فِيهَا عَيْنٌ جَارِيَةٌ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 فيعذبه الله العذاب الأكبر إِنَّ إِلَيْنَا إِلَابَهُمْ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ